وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَضًا عَن كَر يَهُودٍ وَلَن نَّصَارَىٰ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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ ومن يطغ بره فاولئك هم الخاسرون ومن يطغ بره فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل انكرون نعمتي التي انعمت عليكم وانني ففضلتكم على العالمين يا بني اسأ الى ان التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِسْحَاقَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماما وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي أُولَئِلاَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ أُولَئِلاَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلى وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واحدنا لا اله الا الله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 وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وبئس المصير